سبعة وخمسون. سبعون. سبعون. هل تجتakin الرغبة في فعل شيء. الرغبة في فعل شيء. هل واتكولتا هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ هل واتكوتانسيا؟ هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ هل واتكومينا كابللة؟ هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ هل وانبولتا؟ أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. هل تكتوبك هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ هان هالوا هو يريد شعلة نار واللاعة. هو يريد شعلة نار. هالوا يصير جودا أحب أن أشرب شيئا أحب أن أشرب شيئا Always in أحب أن آكل شيئاً. أحب أن آكل شيئاً. Always أحب أن أريح نفسي قليلا أحب أن أريح نفسي قليلا. Haluaisin kysyä teiltä jotakin. Uh an as -an. Uh an as -an. Haluaisin pyytää teiltä jotakin. Uh an -an. Uh an -an. Haluaisin kutsua teidät johonkin. أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. متى عفواً ماذا تريد حضرتكم؟ عفواً، ماذا تريد حضرتكم؟ هالوقت كقهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ أو تفضل حضرتكم شيء؟ تفضل حضرتكم شاي؟ مه haluaisimme mennä نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن نذهب إلى البيت. هل تريدون تاكسي؟ سيارة أجرة Helturi Dun Teksi. He haluavat soittaa. Juriduun Anja Tassilu Bittelefon. ja Anja Tassilu Bittelefon. Webbisivuiltamme www.buk2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.